「あーたの手を借りてくれた人間です」<音楽> 「あなたの手を أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله أشهد حي على الصلاه ة ي ا حي ا على الفلاح o h